ينبه الإنسان يومئذ بِمَا قدم واخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه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 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيُّ نَا